فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم العسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا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 وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكران عن البشر كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر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 حتى اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كانهم عمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أي يتأصح فم ملشره كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرا فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة